ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إن الذي ينظر في كتاب الله سبارك وتعالى ليرى فيه آيات كثيرة كلها مجتمل على ذنب الدنيا ومجتمل على فرث الخلق عن الدنيا ودعوة الخلق كلهم إلى الآخرة والاستغال بها فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع وإن الآخرة لهي دار القرار ويقول الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يثقون افلا تعقلون واكثر ما يتعلق به العباد من مظاهر الدنيا في الغالب انما يكون بالاموال ويكون بالاولاد وغيرهم لكن الذي ينظر في الواقع يرى ان اكثر الناس انما ينسغلون بالاموال وبتحصيلها وبعبدها وما يتألق بذلك ولذلك حذر المولى جل جلاله فقال واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وان مما يزيد العبد تالقا بالدنيا ورغبه فيها انه يكثر النظر الى ما في ايدي الناس فتراه يسال عن ثروه فلان وكم دخل فلان وقد نها الله عز وجل عباده عن ذلك نهاهم ان تمتد اعينهم الى ما في ايدي الناس من حطام الدنيا فقال جل جلاله ولا تمدن عينيك الى ما استعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه عباد الله ان كثيرا مما نقرا ونسمع في وسائل الاعلام اذا تحدثوا عن الاقتصاد وعن النواحي الاقتصاديه فان الله تبارك وتعالى خلقنا لنكون من اقوى الناس اقتصاديا نحن لا نقلل ايها الاخوه من الاقتصاد ولا من اهميته حتى في نظره الامه لكن ان يكون هو الغايه كله اليهود لهم دغود من السنين وهم المترددون على قمه الاقتصاد البنوك العالميه بيد من وسائل الاعلام الكبرى في العالم بيد من الحكومات الكبرى بيد من الاسلحه التي تصك بالعالم بيد من بيد اليهود القوه الاقتصاديه نعم اذا كان الذي يفكر فيها وفي الوصول اليها وفي تجميع المال من اجلها هو ذاك الرجل المتغلل لله العبد الدليل الذي يرجو ان تكون هذه القوه الاقتصاديه وسيله لدحر اليهود والنصارى نقول له نعم لكن من الذي يفكر في الاقتصاد ومن الذي يغسل نفسه بجمع المال اليوم اكثر المسلمين اليوم اذا تحدثوا عن الاقتصاد ما هي احوالهم انظروا الى الصلاه اين قدرها عندهم انظروا إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتهم سجد أنهم أقرب ما تكون حياتهم إلى حياة ذلك الغربي الذي لا يزور الكنيسة إلا في السنة مرة أو مرتين عباد الله إن الحديث عن المال وعن الاقتصاد حديث ذو شجول إن الإنسان يتحدث عن ذنب الله سبارك وتعالى للذنب ونقرأ آيات كثيرة فيها فرص لنا عن الدنيا لنا من اجل ماذا وما الحياه الدنيا الا لهو ولا ابا وما الحياه الدنيا لماذا ايها الاخوه لان الله تبارك وتعالى يعلم وهو العليم الحكيم ان اكثر ما يتعلق العباد بالدنيا انما هو من اجل الشهوه ولذلك انظروا الى من يشغل نفسه بجمع الدراهم والدنانير والريالات والدولارات من صباحه الى مسائه ويبر كم عدد الذين ينفقون في سبيل الله نفقه سليف بما يملكون الحديث ايها الاخوه عن هذه القضيه حديثا كما قلنا ذو سجون وله فروع كثيره لكننا نريد ان نذكر انفسنا بغض النظر عن مستوى كل واحد منا المالي فقد يظن احد ان هذا الحديث موجه للفقار والاغنياء كلنا انه موجه الى كل احد من كان دخله لا يكفيه الا ليومه ومن كان دخله يكفيه لسنوات كثيره كلنا في هذا المقام نستوي لان الله تبارك وتعالى يخاطبنا في القران كلنا بدون استثناء لقد ادرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الامر جيدا ومن هو هل هو من أغنياء العالم هل هو ممن كانت تأتي الأموال فتضيق يده بها كلا لكنه أدرك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر جيدا فأخبر عن نفسه وعن الدنيا بمثال عملي فقالت صلى الله عليه وسلم وهو القدوة مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب ومثل قال في ظل شجره ثم راخى وتركها رواه احمد والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل عابر سبيل عابر السبيل هل يشتري ويبيع العقارات والاملاك كلا نعم لا يمنع ان يصن الانسان ممن يشتري في العقارات لكن ان تكون هذه القضايا هي اكبر همنا هي شغله الشاغل هذا هو الذي يحذر منه القران ايها الاخوه في الله ان من يرى تهافت الناس على الدنيا وانتباههم على جمع حطامها من حلال وحرام لا يعجب اسد العجد ويتساءل هل هؤلاء المسلمون يتيقنون بانهم سيموتون ثم ربما كان بعضهم مغلا في خوقه ولا هم له الا الدنيا يعلم ان احمار الامه اين ستصل من بلغ 70 و80 ما هو امله كم سيعيش هل يظن ان سيعيش 70 80 اخرى هذا هو العجب هم على جمع حطامها من حلال وحرام لا يعذب اسد العجب ويتسائل هل هؤلاء المسلمون يتيقنون بانهم سيموتون ثم ربما كان بعضهم مغلا في الشيخوخه ولا هم له الا الدنيا يعلم ان احمار الامه اين ستصل من بلغ 70 و80 ما هو عمله كم سيعيش هل يظن ان سيعيش 70 80 اخرى هذا هو العجب هذا هو الذي يدعو الى التامل مع الشباب قد يغرهم الشيطان ويقول عمرك الان في الثلاثين في الاربعين امامك مسوار طويل ولن يدري ان لثفنه قد توصل لكن ما يدري هو لكن الشيطان يصور له لكن الذي بالغ الشيخوخه بالغ من الكبر الحسيه ماذا ينتظر ومع ذلك انظر الى حياتك حتى الصلاه يبقى على نفسه بها حتى الصدقه بالقليل يبخل بها وصدق المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال اقتربت الساعه ولا يزاد الناس على الدنيا الا شرطا ولا يزادون من الله الا بعدا رواه الحاكم وهو حديث حسن عباد الله ان اشراط الساعه نراها باعيننا موت العلماء كثره الزلازل كثره الخسوف والكسوف ايها الاخوه احرام نراها ومن الذي اعتذف قبل أيام عندما حدث الخصوف ذهب بعض الناس وربما كانوا من المصلي ذهبوا إلى المساجد يصلوا فأن شيئا لم يحدث لأنهم سمعوا في الصحف أن الخصوف سيحدث والأمر انتهى خصوف وصلى إلى والحمد لله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فخاف خاف خوفا شديدا عليه الصلاه والسلام وخرج من بيته جو رداء مستطاع ان يلبس رداءه في البيت من هول ما راى عليه الصلاه والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم وما وما يضره ان تقوم السع اليس قد بشر بالجنه اليس بالاخره خير اليس الاخره خيرا, خيرا لها من الدنيا لكن الغفله يا عباد الله الانشغال نحن أيها الأخوة بحاجة إلى مراجعة أنفسنا بهذا الباب هذا الانتغال الذي نحن فيه الآن في الدنيا ما هي نهايته إلى متى عباد الله فلا وقف كل واحد مننا مع نفسه وسألها هي لا غيرها عن قدر تألق هذه الدنيا ما مدى استفادة العد من النصوص الكثيرة التي تجعو إلى اعتبار الدنيا ممرا وطريقا أم هذه الآيات تطرأ للبركة فقط لا نريد أيها الأخوة أن ننتغل بحيوب غير ما كل واحد مننا يجب أن يحاسب نفسه في هذه القضية لأنها سرنا إذا سمع أو تكلم حتى في مثل هذا الحديث صار يطبق هذا الكلام على فلان وفلان لسنا مسؤولين عن الناس أول ما نسأل عن أنفسنا نتحجب أحيانا كثير انا ما كثير من الناس يسمع بعض الناس يتحدث عن الدنيا هذه الدنيا ما فيها خير هذه الدنيا والله ثانية فتنظر الى واقع تجده هو واقع مر واقع مؤلم فهذا يخشى ان يكون نفاقا ويخشى يهلك ان يصدق على القائلين بمثل هذه المقاررات وواقعهم اسوء ما يكون ان يكون ممن قال الله فيهم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كفى همنا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون عباد الله لا ندع الناس الى ترك تحصيل الرزق لا ولكن يا عبد الله خذ من الدنيا ما يكفيك خذ من الدنيا ما يكفيك لسفرك الى الاخره واحذر ان تستعين بهذا المال في حرام هذا ربك الرحيم هو رازقك وهو معطيك وهو المتفضل عليك هل يكون جزاؤه سبحانه وتعالى بان تعطيه بدل الشكر ثم ننظر الى الناس الذين ماسوا وتركوا اموالا بعضهم بذات القصومه قبل الدفن وبعضهم خي احفارهم بموتهم وبعضهم كان بعض ابنائهم وراثتهم يتمنون موتهم ما الاستفاده ما الاستفاده من الدنيا ذهبوا بماذا إن كانوا قد فعلوا بعض العمل الصالح فسيكون هو جليسهم في الحضر اما تلك الاموال فانتهت صلاحيتهم فيها عباد الله قيل الى الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابا سعيد من اسد الناس صراخا يوم القيامه فقال رجل رزق نعمه تستعان بها على معصيه الله ان العاقل هو الذي يفكر الى ماذا سيبلغ والا اين ينتهي وهو يسقى من اجل الدنيا يفعل فتل امور ليس يدركها والنفس واحده النفس واحده والهم منتكر فالمراء معاش من دود له اجل لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر ايها الاخوه المؤمنون ان الاخر لو فكر في مصلحته لوجد ان جهده الدنيا راحت لقلبه صراحه لبدنه وصحته انظروا يا عباد الله الى العلماء كيف يموتون وبما يشتغلون وما هي وصاياهم وصاياهم خلي يقدم الدرس الفلاني فلان وفي المسجد كذا وكذا افعلوا به كذا وكذا لم يحتاجوا الى محامي ولا الى لجان قانونيه ليصطح ليصط حقوقهم مرتاحون بمجرد ما جاء الموت كلها كلمتين او ثلاثه هذه هي الوصيه يقول سبحانه وتعالى ما عندهم شيء اما الذي عنده حسابات متداخله وحقوق لفلان وفلان والى اخره كيف سيحصي هذه الاشياء قبل وفاته وكيف يضمن ان ياتيه الموت وقد اعد عدته له وقد جهز كل حساب لما يخصه يقول الحسن رحمه الله ادركت اخواما لا يسرحون بشيء من الدنيا اتخوا ولا ياسفون عن شيء في الدنيا ما قاله امام اهل السنه أحيا ما قاله الحنبلي رحمه الله تعالى خان الزهد في الدنيا قصر الامل انما ان من يغبط حقا في هذه الدنيا هو الذي يتعامل مع دنياه كانه على جناح الفقر كيف يهبط صاحب القصور والدور وهو مفرق في الطاعات مضيعا للطلوات ثم في لحظة من اللحظات تسمع خبر موته او تقرأ في صحيفة تعزية اهله ايها الاخوة المؤمنون ان التعامل مع الدنيا بتقه القرآن والسنة يجعلنا باذن الله مستعدين للموت في اي لحظة عن انس بن عياض قال رأيت صفوان بن السليم لو قيل له غبا يوم القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العباده خنيئا لهم والله هكذا كان الصالحون وسئل ابراهيم ابن ادهم رحمه الله تعالى كيف الف فقال نرفع دنيانا بتمزق ديننا فلا, دين فلا ديننا يبقى ولا ما نرفع خطوبا لعبد اثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه ومن القائل ابراهيم ابن ادهم فاهد الدنيا ايها الاخوه في الله ان من علامات حب الدنيا ان يحب العبد اهل الدنيا والمنشغلين بها ولا يستأنس الا بهم وان يحب التملق لهم ومحاباتهم وعدم انكار منكرهم وعدم انكار منكرهم والحديث معهم وعنهم يقول سفيان الثوري رحمه الله اني لا اعرف حب الرجل للدنيا تسليمه على اهل الدنيا لا يسلم الا على اصحابه من اهل الدنيا وهو يقصد رحمه الله انه يسلم عليهم دون غيرهم والا فالم تسليم سنه على كل مسلم سواء كان غنيا او فقيرا منغرا بالدنيا او غير منشغل بها السنه السلام على الجميع ومن علامات اهل الدنيا انهم ينظرون الى الفقير الصالح المتسف الزاهد نظره الذئب فلا يتحدثون معه بل ولا يسلمون عليه احيانا يخافون ان يعديهم بفقره فاحذر اخى المسلم ان يكون فيه شيء من هذه الصفات الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفارقوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والدعوه الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا اخي المسلم اخي المسلم ان عمر الدنيا والله قصير والغنيه فيها عند التامل فقير وكاني بك عند الموت وقد استنشقت رائحه الغربه رائحه الغربه قبل الرحيل ورايت اثر لثمي في ولدك قبل الفراق فاستيقظ من رقده الغفله وانتبه من السكره واقلع عن الدنيا والتعلق بها وانتبه لعبادتك فإن العبد إذا أغمض عينيه وتولى تمنى الفكاك فيقال له كلا في يوم من الأيام ستجبر الدنيا عنك وتقبل الآخرة فما كان بعيدا أرحى قريبا موت فجأة مرض ضغطة بين عشية وضحاها تحمل إلى قبرك إنها عبر فإنه طوى ومصارع سكره وما كنت تراه في الذاهبين سيراه الأحياء فيك قال الفضيل رحمه الله الدخول في الدنيا هيين ولكن الخروج منها شديد الدخول في الدنيا هيين والخروج منها شديد أيها العبد الموفق بإذن الله إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله وإذا استأنس الناس بأحبابهم فاجعل أنسك بالله وإذا تصرف الناس إلى الكبراء والزعماء وذهبوا إليهم وقصدوهم فانصرف أنت إلى الله سأل رجل حاتما للأصم فقال له على أي شيء بنيت توكلك على الله فقال على خصال أربع علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطم أنت نسي وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به وعلمت أن الموت يأتيني بغته فأنا أبادره وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستشي منه ويقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله يا ابن آدم استعد للآخرة استعد للآخرة وأطع الله بقدر حاجتك إليك استعد للآخرة واطئ الله بقدر حاجتك اليه واغضب الله بقدر صبرك على النار ايها الاخوه المؤمنون نحن جميعا بحاجه الى ان نحول العلم الى عمل وان نستفيد مما نقرا ونسمع وان يكون عملنا اكثر من كلامنا قال وهيب بن الورد اتقى ان تسب ابليس في العنانيه وانت صديقه في السر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 اللهم نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تصلح أعمالنا وأن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا جميعا من الراشدين اللهم انا نسالك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك ان تحبب الينا الطاعات والعبادات اللهم اجعلنا مشغولين بعبادتك حتى نلقاك اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم توفنا وانت راض عنا اللهم لا تفتنا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من شر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ارض عن الصحابه الكرام وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وائر الصحابه اجمعين وعن امهات المؤمنين وعن من معهم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين